إرادة الله لا قرار وحكمة الله لا اختيار إرادة الله لاختياري اتتبر الى وجود تريد بي س اخفي إرادة الله على قرار وحكمة الله على اختيار أتت بروحي إلى وجود تريد في opposeحر تكبار إرادة الله على قرار وحكمة الله على اختيار أتت بروحي إلى وجود تريد في أساحيrates كيف عمضي مع الحياة وأين أهدو وما مساري وأين أهدو وما مساري مادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي وجود تريد في ساحل ارتباري إني رضيت بمرطي في هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل سار مأوى ومن لكل سار إرادة الله لا قرار وحكمة الله لا اختيار أتت بروحي وجود تريد في ساحن اغتبار أقدار ربي يرسم أرض عمري أمساً وهماً يوماً سعيداً خلواً ويوماً والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي وجودي يريد في صحب اقتباري اعيش عمري القصير هدي كما يريد الاله احيا الى جنان الخلود ساعيا لمستقر بها ودار لمستقر بها ودار براده الله لا قضاء قمة الله لا اختياري اتتبر روحي الى وجودي تريد في ساحه اهتماري اريد في ساحه اهتماري تريد في ساحه اهتماري